اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل صلاة وأسكى تسليم ثم أما بعد أحييكم أيها الأحبة الأكارم بتحية الإسلام تحية دار السلام تحية أهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أرض فلسطين أقدم إليكم برنامج فبهداه مقتده كنا نتحدث أيها الأحبة الأكارم عن منهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة والإرشاد وفي الإصلاح وفي بعث الخير في الناس وفي تغيير قلوب الناس وتحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقات السابقة عن موضوعات مختلفة عدة نعتقد أنها منهجية من الموضوعات التي نستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى لتكون بإذن الله عز وجل نبراس خير لنا الله عز وجل جعل منهج الأنبياء والرسل منهج اتباع لا يجوز لنا أن نتغير عنه مطلقا يريد الله عز وجل ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم فإذا أراد الله عز وجل بنا الهداية إلى سنن من كان قبلنا من الأنبياء والرسل فكان علينا أيها الأحبة الأكارم أن نتبع هديهم وأن نسير على منهجهم حذو القذة بالقذة هنالك أناس يسيرون على منهج الشرق أو الغرب حذو القذة بالقذة علينا أيها الأحبة الأكارم أن نشمخ وأن نعتز بديننا وبرسالتنا وبأنبياء الله سبحانه وتعالى الذين أمرنا الله عز وجل جل باتباعهم فقال الله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وقال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام ما كان الواحد منهم يتحدث من تلقاء نفسه إنما بما يأمره الله سبحانه وتعالى به من أمور دينه حتى يحيى بإذن الله عز وجل على دين حق على دين سمح على دين واضح أيها الأحبة الأكارم هؤلاء الأنبياء ما كان الواحد منهم يعبد الناس له ما كان الواحد منهم يجعل الناس يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فإذا كان الله عز وجل يدعو الأنبياء إلى توحيده فإنه لا يمكن مطلقا أن يأتي الرجل فيعبد أولئك الأنبياء أو أن يقدسهم كما يفعل كثير من الفرق الضالة والمنحرفة ومن الطوائف التي حادت عن دين الله سبحانه وتعالى كطائفة اليهود التي ادعت أن عزير ابن الله أو طائفة النصارى التي ادعت أن المسيح ابن الله إن المؤمن أيها الأحبة الأكارم يقدس الله عز وجل وحده وهؤلاء الأنبياء والرسل كذلك ما كان الواحد منهم يقدس نفسه إنما يقدس الله سبحانه وتعالى هذا الله عز وجل الذي خلق الخلق وخلق الكون ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين هؤلاء الأنبياء والرسل قال الله سبحانه وتعالى عنهم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي لقد خرجوا على الناس أيها الأحبة يقصون على الناس أحسن القصص لقد خرجوا أيها الأحبة الأكارم على الناس يحدثون الناس بآيات الله سبحانه وتعالى لقد خرجوا على الناس يتلون عليهم ذكر الله سبحانه وتعالى وآياته سبحانه وتعالى حينما كانوا يرشدون الناس إلى عبودية الله عز وجل هؤلاء الأنبياء والرسل أيها الأحبة نستفيد من منهجهم حينما نتدبر كتاب الله عز وجل بالله عليك يا عبد الله ها أنت تعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا البرنامج عشرات الآيات ولربما أكثر من مئة آية طرحناها في هذا البرنامج أيها الأحبة الأكارم ونحن نتحدث عن منهج الأنبياء وعن طريقتهم الإصلاحية والدعوية هؤلاء الأنبياء والرسل لقد سطر الله عز وجل سيرتهم وقصصهم في كتاب الله عز وجل إذا كان هناك حديث أحسن فإن كتاب الله أحسن حديث قال الله الله نزل أحسن الحديث كتابا تشابها. إذا كانت هناك قصص حسنة فإن الله عز وجل جعل قصص الأنبياء والمرسلين أحسن القصص فقال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص إن هذه القصص والآيات المكلوات في كتاب الله عز وجل تحتاج منا إلى أن نتدبرها ونتعقلها إن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب يحتاج من العبد إلى التدبر والتعقل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إن كتاب الله عز وجل حينما نتدبره نستنبط منه معاني ونفجر من معانيه أيها الأحبة الأكارم ونثور مما في نصوصه من معاني نستنبطها من هذه الآيات العظيمة الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب الله سبحانه وتعالى فيه سير الأنبياء والرسل ها أنت تقرأ سورة الأنبياء فيها حديث عن سير الأنبياء والرسل جميعا ها أنت تقرأ في سورة هود ذكر الله عز وجل خمس حضارات تكلم الله عن هود وتكلم الله عن نوح وتكلم الله عن صالح وتكلم الله عن شعيب تكلم الله عز وجل عن حضارة أولئك الأنبياء والرسل فأنعم النظر في كتاب الله عز وجل وفكر في كتاب الله حتى تتعرف ما فيه من آيات حقيقية وعظات وعبر مستحكمة مستعلنة تعلم أن هذا الكتاب العظيم فيه آيات عظيمة عن الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين أيها الأحبة الأكارم إن الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام حينما كانوا يذكرون الناس بالإيمان والتوحيد والوحلة على التوحيد يبينون لهم ثمرات ذلك في الدنيا أيها الأحبة الأكارم وثمرات ذلك في الآخرة هذا نوح عليه الصلاة والسلام كان يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه حينما كان يتحدث مع قومه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يخاطب قومه يقول لهم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى كل الذي فضل فضله إن تذكير الناس بنتائج الإيمان كان من أعظم مناهج الأنبياء والرسل في حياتهم الدنيا وأما في الحياة الآخرة فإن لهم الجنة لهم دار الخلود ولهم دار السلام إن الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام كان الله سبحانه وتعالى لهم أيها الأحبة الأكارم في حياتهم الدنيا سبحانه وتعالى وإذا العناية لاحظت عيونها نم فالحوارث كلهن أمانوا الله عز وجل ينجي الرسل سبحانه وتعالى ويهلك الظالمين هذه من أهم الإفادات التي نستفيدها في هذه الحلقة الأخيرة وحول نجاة الرسل والأنبياء حديثنا بإذن الله عز وجل يتواصل بعد هذا الفاصل فلا تبتعدوا عنا طويلة أولئك الذين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد كنا نتحدث قبل قليل عن إنجاء الله سبحانه وتعالى للرسل والأنبياء عليهم الصلوات والسلام وهذا أيها الأحبة الأكارم مصير كل داعية أن الله عز وجل ينجيه بإذن الله عز وجل في الحياة الدنيا حتى لو قتل شهيدا فإنه بإذن الله عز وجل سينجو وسيكون عند ربه سبحانه وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون لقد بيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مصارع الطغاة أولئك القوم الذين عتوا عن أمر الله سبحانه وتعالى وعصوا رسله وبين كذلك نجاة المؤمنين من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هذا نوح يقول الله عز وجل عنه فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وقال الله سبحانه وتعالى عن هود فلما جاء أمرنا نجينا هودا وقال عن شعيب عليه السلام فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا وقال الله عز وجل عن صالح عليه الصلاة والسلام فلما جاء أمرنا نجينا صالحا وقال الله عز وجل عن لوط وقومه عليه الصلاة والسلام قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل وقال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها بل قال الله عز وجل عن جميع الأنبياء والرسل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى جل في علاه حينما جعل أولئك الأنبياء والرسل من أهل النجاة أدخلهم الجنان أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أسأله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقات أن يجعلنا وإياكم ممن اقتفى أثر الأنبياء والمرسلين وأن يجعلنا وإياكم ممن سار على دربهم وسار على من والهم ومنهاجهم وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم معهم في دار الخلود في دار الجنان وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لدينه ناصرا ونصيرا وأن يوفق أمة الإسلام لاتباع منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أيها الأحبة الأكارم في ختام هذه الحلقات أقول إن كان فيها كلها من صواب فهو من الله عز وجل وحده وإن كان فيها من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل أعمالنا صالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أسأر الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة والإنصات لا تنسونا من دعوة صادقة في ظهر الغيب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات